بحثنا في شرح دعاء أبي حمزة ووصل الكلام إلى شرح الفقرة الثانية وهي قوله عليه السلام ولا تمكر بي في حيلتك وفي هذه الفقرة يدعو الإمام عليه السلام ربه ألا يمكر به وطلب عدم المكر يدل على جواز المكر وإلا لم يكن لطلب عدم المكر محل فما هو معنى المكر المسند إلى الله سبحانه وتعالى قلنا إن المكر قد أسند إلى الله سبحانه في القرآن الكريم في مواضع والمكر بحسب ما نفهم من الصفات التي يشوبها النقص وتدل على مذمة فكيف تسند إلى الله تبارك وتعالى وقلنا إن للعلماء في تخريج اسناد المكر إلى الله ثلاثة وجوه الوجه الأول أن المكر بمعنى الاستدراج فإذا كفر العبد أو أصى أنعم الله عليه أو مكنه وأملى له فينسى العبد الاستغفار ويرتكب المزيد من المعاصي فهذا هو معنى مكر الله سبحانه هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني أن المكر المنسوب إلى الله سبحانه بمعنى المعاقبه على المكر فالعبد الذي يمكر يعاقبه الله على مكره وتسمى معاقبة المكر مكرا تسمية للجزاء باسم الخطيئة التي جاء لأجلها كما إن عقوبة السيئة تسمى سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا هو الوجه الثاني فالله سبحانه لا يمكر ولكنه يعاقب الماكرين وسمى معاقبة الماكرين مكرا الوجه الثالث أن المكر المسند إلى الله سبحانه المقصود به المعنى الحقيقي للمكر فإن المعنى الحقيقي للمكر ليس فيه مذمة وليس فيه نقص بل المكر في أصل اللغة اسم للتدبير الخفي والتدبير الخفي قد يكون فيه مذمة وقد يكون معيبا وقبيحا وقد يكون حسما هذه هي الوجوه التي ذكرها العلماء في معنى المكر المسند إلى الله سبحانه وقلنا إن الوجه الثالث إذا أمكم فهو مقدم على الوجهين الأولين لأن الوجه الثالث حمل لللفظ على حقيقته والوجهان الأولان تأويل وحمل لللفظ على المجاز ومع إمكان حمل اللفظ على المعنى الحقيقي لا تصل النوبة إلى حمله على المعنى المجاز ولأجل هذا أطلنا الحديث في بيان معنى المكر الحقيقي كما قلنا إن البحث عن صحة إسناد المكر بمعناه الحقيقي إلى الله سبحانه له ثمرة عامة وهي تصحيح إسناد المخادعة والكيد والحيلة إلى الله سبحانه وتعالى فإن المكر بمعنى المخادعة وبمعنى الحيلة وبمعنى الكيد فإذا صح إسناد المكر إلى الله صح إسناد المخادعة والحيلة والكيد وقلنا إنه لا غرابة في أن يكون للمعنى الواحد الفاظ متعددة في اللغة فإن الحية لها في اللغة العربية مئة اسم والبعير له في اللغة العربية مئة اسم كما قيل والناقة لها في اللغة مئتان وخمسة وخمسون اسما كما لا منع من أن يكون اللفظ الواحد موضوعا لمعاني متعددة فكلمة العين موضوعة كما قيل لخمس وثلاثين معنا بالأمس قلنا ثلاثمائة وخمسين خطأ وضعنا نقطة زاغ البصر فوضع نقطة لخمس وثلاثين اسما كما قيل وكلمة الخال وضعت في اللغة لسبع وعشرين لخمس وثلاثين معنى وكلمة الخال وضعت في اللغة لسبع وعشرين معنى كما قيل إن كلمة العجوز وضعت في اللغة لستين معنى فإذا لا مانع من أن يكون المعنى الواحد قد وضعت له ألفاظ متعددة فمعنى التدبير في خفية وضع له العرب اسم المكر واسم الخديعة واسم الكيد واسم الحيلة أو الاحتياب وقلنا أيضا لا نزال في طور التلخيص وقلنا أيضا إن المفسرين لاحظنا على المفسرين أنهم فسروا المعنى اللغوي للمكر بمعنى لعب فيه ومع ذلك عندما جاءوا إلى المكر المسند إلى الله قالوا إنه لا يراد به المكر الحقيقي بل يراد به الاستدراج أو المجازات والعقوبة مع أنهم إذا عرفوا المكر في اللغة بتعريف يليق بالله تبارك وتعالى فيلزمهم أن يقولوا إن المكر المسند إلى الله بالمعنى الحقيقي من المكر لماذا يؤولوه فلا يوجد مبرر لتأويلهم وقد قرأنا لإثبات ذلك جملة من تعريفات المفسرين من السنة للمكر في اللغة وبينا ما يلزم كل واحد من التفسيرات التي ذكرناها ووصل حديثنا إلى المفسرين الشيعة فلننظر ماذا قال المفسرون من الشيعة في تفسير المكر لننظر إن كان يلزمهم التأويل أو يلزمهم حمل المكر على المعنى الحقيقي ومن مفسرين من لم يتعرض للمعنى اللغوي للمكر ك علي بن إبراهيم القمي رحمه الله المتوفى سنة ثلاثمائة وتسعة وعشرين فإنه في تفسير قوله تعالى وقوله أفأمن مكر الله قال قال المكر من الله العذاب وهذا تأويل وليس حملا للمكر على المعنى الحقيقي له ولكنه لم يبين المعنى الحقيقي اللغوي للمكر حتى نلزمه بأنه يلزمك حمله على الحقيقة ولا يصح التأويل منك أو يصح ذلك ومن علمائنا الشريف الرضي رحمه الله المتوفى سنة أربعمائة وستة للهجرة قال في تلخيص البيان في مجاز القرآن وقوله تعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين وهذه استعارة التزم بالتأويل لم؟ قال لأن حقيقة المكر لا تجوز عليه تعالى لماذا؟ ما هي حقيقة المكر؟ لم يبين قال والمراد بذلك انزال العقوبة بهم جزاء على مكرهم وانما سمي الجزاء على المكر مكرا للمقابلة بين الالفاظ على عادة العرب في ذلك قد استعارها لسانهم واستعادها بيانهم وهذا ايضا لا يمكننا ان نلزمه بأن يحمل لفظ المكر على المعنى الحقيقي لأنه لم يذكر المعنى الحقيقي ومن علمائنا الشيخ المفيد رحمه الله والشيخ الصدوق قال الشيخ المفيد وذكر أبو جعفر يعني الصدوق في قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم و نسوا الله فنسيهم ومكروا ومكر الله والله يستهزئ بهم أن العبارة بذلك كله عن جزاء الأفعال هذا قول الصدوق الشيخ المفيد يعقب يقول قلنا هو كما قال أن المراد العقوبة على هذه الأفعال هو كما قال إلا أنه لم يذكر الوجه في ذلك والوجه في ذلك أن العربة تسمي الشيء باسم المجازي عليه للتعلق فيما بينهما والمقارنة فيما بينهما فلما كانت الأفعال باسم المجازى عليه أن العرب تسمي الشيء باسم المجازة عليه مقصود الشيخ المفيد أن العرب تسمي عقوبة كل فعل باسم ذلك الفعل للتعلق فيما بينهما والمقارنة فيما بينهما فلما كانت الأفعال المجازة عليها مستحقة لهذه الأسماء كان الجزاء مسمى بأسمائها قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فسمى ما يأكلونه من الطيبات قد يكون مال اليتيم من الموز مثلا أو التفاح أو لحم الغزاب فهذا من الطيبات ومع ذلك فإن القرآن سماه نارا فسمى ما يأكلونه من الطيبات تسنية النار وجعله نارا لأن الجزاء عليه هو النار هو يعقب على الشيخ الصدوق رحمه الله وكان ينبغي له أن يمثل بغير هذه الأمثلة فإنها أنسب وأوقع كما تقدم التمثيل في جزاء سيئة سيئة و فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فإنها أنسب من المثال الذي ذكره وكيف كان ففي هذا المثال بحث أيضا أن هذا هل هو من العقوبة أو هو بنفسه نار نفس الموز أو الفاكهة أو اللحم الذي يأكلونه هو بنفسه نار ببيان له موضعه يبحثونه في تجسد الأعمال ومع ذلك فإن الشيخ المفيد والشيخ الصدوق رحمهم الله أيضا لا يمكننا أن نلزمهم بشيء لا يمكننا أن نقول إن تأويلهم غير مبرر لأنهم لم يذكروا المعنى اللغوي عندهم للمكر ومنهم الشيخ الطوسي رحمه الله فإنه قال في التبيان قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين المعنى قيل في معنى الآية قولان نحن قلنا قيل ثلاثة أحدهما قال السدي أو السدي مكروا بالمسيح بالحيلة عليه لقتله ومكر الله بردهم بالحيلة لإلقائه شبه المسيح على غيره يريد الإشارة إلى الرواية المعروفة في قضية المسيح أن اليهود دسوا رجلا منهم تظاهر بأنه صار تابعا للمسيح لكي يخبر اليهود عن مكان المسيح عليه السلام فلما أخبر قومه بمكان المسيح ألقى الله سبحانه شبه المسيح على هذا المندس فأخذوا صاحبهم اليهودي وصلبوه ونكلوا به وإنما صلبوا صاحبهم فسمى الله سبحانه ابطال مكرهم بهذه الطريقة مكرا ومكر الله بردهم بالخيبة لعلي قلت بالحيلة قال لقتله ومكر الله بردهم بالخيبة لإلقائه شبه المسيح على غيره هذا هو القول الأول الثاني مكروا بإضمار الكفر ومكر الله بمجازاتهم عليه بالعقوبة إذن الاحتمال ال الأول أو التوجيه الأول أن المكر بمعنى إبطال مكرهم والتوجيه الثاني أن المكر بمعنى المعاقبة على مكرهم ولم يذكر الشيخ الطوسي رحمه الله الوجه الأول الذي ذكرناه وهو المجازات قلنا ذكر العلماء ثلاثة نحن استدركنا على الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي الآن يستدرك علينا يقول لنا ذكر العلماء إذن النتيجة أربعة أقوان أو توجيهات وليس الثلاثة فإنكم ذكرتم الاستدراك والعقوبة والمكر بالمعنى الحقيقي ولم تذكروا إبطال المكر فإن إبطال المكر مكر قال رحمه الله والمكر وإن كان قبيحا فإنما أضافه تعالى إلى نفسه لمزاوجة الكلام كما قال تعالى <تصفيق> فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وليس باعتداء وإنما هو جزاء وهذا أحد وجوه البلاغة لأنها على أربعة أقسام أحدها المزاوجة نحو ومكر ومكر الله والثاني المجانسة نحو قوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الثالث المطابقة نحو قوله ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا بالنصب على مطابقة الجواب للسؤال والرابع المقابلة نحو قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ظن أن يفعل بها فاقرة قال الشاعر واعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بأن كما تدين تدان أي كما تجزي تجزى والأول ليس بجزاء إلى هنا في توجيه تسمية غير المكر مكرم قال وأصل المكر الالتفاف فمنه المكر ضروب من الشجر مثل الدعل ونحوه لالتفافه والممكورة من النساء الملتفة والمكر طين أحمر شبيه بالمغره هكذا عندي وثوب ممكور إذا صبغ بذلك الطين والمكر الاحتيال على العبد لالتفاف المكروه عليه وحد المكر ما هو تعريف المكر؟ قال وحد المكر خبء يختدع به العبد لإيقاعه في الضرق قال والفرق بين المكر والحيلة أن الحيلة قد تكون لإظهار ما تعسر من الفعل من غير قصد الإضرار بالعبد مثل أن تريد الخروج من بيتك ويتعلق ولدك مثلا بك فتحتال عليه لتخرج من حيث يغفل عن خروجك إما بأن تعطيه شيئا من الحلوى ليلهو به وتخرج هذا يسمى احتيال ولكنه ليس مكر لأن المكر ما كان فيه إضرار وأما إذا لم يكن فيه إضرار فيسمى حيلة قال والمكر حيلة على العبد توقعه في مثل الزهق لعله أصلها الوهق على أي حال تأتي هذه الكلمة فالنتيجة أن الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر المعنى اللغوي للمكر فلننظر هل المعنى اللغوي الذي ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله يبرر له تأويل المكر المسند إلى الله أو لا يبرر ذلك أما تعريف المكر بالالتفاف فقد بينا بالأمس أنه يبرر تأويل المكر المسند إلى الله سبحانه لم؟ لأن الالتفاف إنما يطرأ على الأجتام والله سبحانه ليس جسما فلا يلتف ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله لم يكتفي بالالتفاف في معنى المكر وإنما ذكر شيئا آخر وهو الصبغ أو الصبغ الخاص قال والمكر طين أحمر وقال وثوب ممكور إذا صبغ بذلك الطين وقال والمكر الاحتيال على العبد ولكن مع زيادة على مفهوم الاحتيال الاحتيال ليس فيه إضرار والمكر فيه إضرار ولم يبين مفهوم الاحتيال حتى نحاكمه يوجد مبرر لك حتى تؤول المكر المسند إلى الله ولا يوجد مبرر إذن نكتفي فيما ذكره في معنى المكر من الالتفاف والطين الأحمر والطين الأحمر لا يصح استعارته في المكر بمعنى التدبير الخفي ما مناسبة التدبير الخفي بالطين الأحمر لا توجد مناسبة فلم يبقى إلا الالتفاف والاحتيال والاحتيال يمكن ارجاعه إلى الالتفاف لأن الاحتيال فيه التفاف أيضا إذا أعطيت الصبي مثلا قطعة من الحلوى فإنك تلتف عليه غايته أن الالتفاف معنوي ليس التفافا ماديا ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله لم يذكر هذا لم يذكر رجوع الاحتيال إلى الالتفاف فلعله يرى أن المكر المسند إلى الله سبحانه المسند إلى العباد يرجع إلى واحد من هذين المعنيين الالتفاف وهو أمر وهو معنى لا بد من تأويله إذا أسند إلى الله بل لا بد من تأويله حتى إذا أسند إلى العبد فإن العبد إذا احتال أحد العباد على صاحبه أو إذا مكر به فإن مكره به التفاف معنوي وليس التفافا حسيا فهذا لابد فيه من ضرب من التأويل مثل أن يقال إن فلانا رفع فلانا إذا مدحه يقال رفعه فوق ما يستحق مثلا أو إنه أنزله أو يقال في لغة التشاجر مسح به الأرض مثلا لا يقصد هذا المعنى الحسي وإنما يقصد معنى معنوي فهذا كلام يقصد به على يحتاج إلى تأويلا فكذلك الالتفاف حتى إذا أسند إلى العباد فإن المقصود به معنى مجازي وهو استعارة لكن المشكلة مع الشيخ الطوسي فقط هو أنه ذكر الاحتيال ولم يذكر معنى الاحتيال في اللغة فنترك تعليقنا عليه معلقا أي لا ننجز المؤاخذة على الشيخ الطوسي رحمه الله لأنه ذكر الالتفاف في معنى المكر. وهذا يبرر التأويل وذكر رحمه الله في معنى الخداع من الله سبحانه قال ومعنى الخداع من الله يحتمل أمرين أحدهما أن يجازيهم على خداعهم فسم الجزاء باسم الشيء للإزدواج كما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها والجزاء ليس بسيئة وقال ومكروا ومكر الله والله لا يمكر غير أنه يجازي عليه والثاني ما حكم الله فيهم من منع دمائهم بما أظهروه من الإسلام بما أظهروه من الإيمان بلسانهم مع علمه بباطنهم واعتقادهم الكفر استدراجا منه لهم في الدنيا حتى يلقوه يوم القيامة فيوردهم بما أبطنهم نار جهنم وقال السدي أو السدي يعطيهم الله نورا يوم القيامة يمشون به مع المسلمين كما كانوا في الدنيا ثم يسلبهم ذلك النور ويضرب بينهم بسور فذاك هو الخداع منه تعالى وبه قال ابن جرير والحسن وغيرهم من المفسرين على ما بيناه فيما مضى على أي حال الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر في تفسير الخداع المنسوب إلى الله سبحانه معنيين الأول الاستدراج والثاني المعاقبة على الخداع وهذا غير ما ذكره في معنى المكر فإنه ذكر في معنى المكر إذ طال المكر ولم يذكره هنا وفي قوله تعالى وفي تفسير قوله تعالى أفأمن مكر الله قال رحمه الله أي الشيخ الطوسي والمكر أخذ العبد بالضر من حيث لا يشعر إلا أنه قد كثر استعماله في الحيلة عليه قال الخليل المكر الاحتيال بإظهار خلاف الإضمار هذا المعنى يصح إسناده إلى الله سبحانه ما هو المحذور في أن نصف الله سبحانه بأنه أخذ العبد بما يضره خفية لا يوجد محذور فإذا رضي الشيخ الطوس رحمه الله هذا التعريف اللغوي للمكر فيلزمه أن لا يؤول المكر بل يحمله على المعنى الحقيقي قال, قال الخليل المكر الاحتيال بإظهار خلاف الإضمار قال وإنما جاز إضافة المكر إلى الله لما في ذلك من المبالغة من جهة أنه قد صار العذاب كالمكر على الحقيقة لأنه أخذ أخذ للعبد بالضر من حيث لا يشعر وأصل المكر التفاف فمنه ساق ممكورة أي ملتفة حسنة والمكور شجر ملتف ورجل ممكور قصير ملتف الحلقة الخلقة ذكره الخليل في هذا الباب تقول مكر يمكر مكرا إذا التف تدبيره على مكروه لصاحبه هنا يرجع الشيخ الطوسي إلى التذبذب ويرجع تعليقنا إلى التذبذب. إن كان المكر عندك هو أخذ العبد بالضر من حيث لا يشعر فلا بد أن تقول إن مكر الله المقصود به هو المعنى الحقيقي للمكر وإن كان المكر عندك في اللغة وإن كنت ترى أن المكر في اللغة بمعنى الالتفاف فإثناده إلى العبد وإلى الله على سبيل الاستعارة ولكن يوجد لنا تعليق على الشيخ الطوسي لا مفر منه لا تعليق فيه تعليق منجز وهو أن الشيخ الطوسي فصل بين المكر المسند إلى الله والمكر المسند إلى العبد فصحح المكر المسند إلى العبد على الحقيقة مطلقا وأما المكر المسند إلى الله سبحانه ففإنه أوله وهذا لا مبرر له لأن المكر في اللغة إن كنت تراه بمعنى أخذ العبد بالضر من حيث لا يشعر فهذا على الحقيقة في الموردين سواء أسندته إلى العبد أو أسندته إلى الله مكر الكفار بالنبي أي أراد أخذه بالضر من حيث لا يشعر دبروا له خفية فالإسناد حقيقي وإن كان وإن كنت ترى أن معنى المكر في اللغة هو الالتفاف فإثناده إلى الله وإلى العبد على سبيل الاستعارة فما وجه التفصيل إذن؟ حتى تقول بالنسبة إلى العبد على الحقيقة بالنسبة إلى الله على وجه التأويل هذا غير مقبول من الشيخ الطوسي رحمه الله ننتقل من الشيخ الطوسي إلى الشيخ الطبرسي المتوفى سنة خمسمائة وثمانية وأربعين الشيخ الطبرسي رحمه الله له تفسيرا تفسير جوامع الجامع وتفسير مجمع البيان وهذا من أعظم التفاسير الإسلامية مجمع البيان شكر الله السعية له هذا التفسير له عناية فائقة بالجانب اللغوي لمفردات القرآن في تفسير جوامع الجامع قال ومكر الله استعارة لأخذ العبد من حيث لا يشعر والاستدراجه إياه بالصحة والسلامة وظاهر النعمة قال وعن, وعن الربيع ابن خيثم أن ابنته قالت مالي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام قال يا بنتاه إن أباك يخاف البيات فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال فيه تنبيه على ما يجب أن يكون عليه المكلف من الخوف من الله من الخوف لعقاب الله فيكون كالمحارب الذي يخاف من أعدائه البيات والغيلة ليسارع إلى الطاعة واجتناب المعصية ولا يستشعر الأمن من ذلك فيكون قد خسر دنياه وآخرته قال ويمكر الله ويخفي الله ما أعد لهم حتى يأتيهم بغته وقال في مجمع البيان ومكر الله أي جازاهم على مكرهم وسمى المجازات على المكر مكرا كما قال الله تعالى الله يستهزئ بهم فيوجد للشيخ الطبرسي توجيها في جوامع الجامع فسر مكر الله بالاستدراج وفي مجمع البيان فسر مكر الله بالمجازات والمعاقبة قال ومكر الله, بهم ومكر الله بهم إلقاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى حتى قتل وصلب ورفع عيسى إلى السماء وقال في تفسير قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى قوله تعالى ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال اللغة المكر الميل إلى جهة الشر في خفية قال الأزهري المكر من الناس خب وخداع ومن الله جزاء وأصل المكر الالتفاف من قولهم جارية ممكورة أي ملتفة قال والفرق بين المكر والغدر أن الغدر نقص نقض العهد الذي يجب الوفاء به والمكر قد يكون ابتداء من غير عقد قال وقيل يمكرون والله تعالى يجازيهم على مكرهم كما قال سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها والله خير الماكرين لأنه لا يمكر إلا ما هو حق وصواب والعباد قد يمكرون مكرا هو ظلم وباطل ومكرهم الذي هو عدل لا يبلغ في المنفعة للمؤمنين مبلغ مكر الله فلذلك قال والله خير الماكرين وقيل معناه خير المجازين على المكر هذا البيان لا يخلو من الطراب أولا كلامه في مجمع البيان مخالف لكلامه في جوامع الجامع ثانيا لم يحدد معنا ثابتا للمكر في اللغة ان كان المكر في اللغة بمعنى الالتفاف فهو إذا أسند إلى الله وإذا أسند إلى العبد فهو على سبيل الاستعارة الموردين. ليس الالتفاف التفافا حقيقيا وإنما يكون المكر بمعنى الالتفاف في حية الأكندا ما اسمها هي التي تلتف حول فريستها هذا هو المكر الحقيقي وأما مكر الرجل بالرجل فليس مكرا على سبيل الحقيقة وإنما هو على سبيل الاستعارة والمجد دا... <تصفيق> طيب. ننتقل من الشيخ الطبرة إلى السيد صاحب الميزان رحمه الله حتى ننهي الحديث عن المفسرين السيد صاحب الميزان رحمه الله أيضا كلامه لا يخلو من الطراب فإنه في موضع حمل ال. حمل المكر المسند إلى الله سبحانه على المجازات والمعاقبة وهذا استعارة وتأويل وفي موضع آخر نقل كلام الراغب الإصفهاني الذي مفاده نتكلم عن مفاده قبل أن أو نقرأ كلامه على وجه العجالة نقل كلام الراغب الأصفهاني وكلام الراغب الأصفهاني في تعريف المكر هو هذا المكر صرف الغير عما يقص يقصده بحيلة هذا معنى يصح إسناده إلى الله لأن الله سبحانه يصرف الماكر عن ما يمكر والحيلة يأتي فيها نفس الحديث قال وذلك أي الراغب الاصفهاني وذلك ضربان مكر محمود وذلك أن يتحرى بذلك فعل الجميل على ذلك قال الله تعالى والله خير الماكرين ومذموم وهو أن يتحرى به فعل القبيح قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فإذا الراغب الإصفهاني فسر المكر بمعنى يصح إثناده إلى الله سبحانه فإنه جعل المكر بمعنى صرف الغير عما يقصده بحيله وهذا أمر ينقسم إلى قسمين مكر حسن ومكر قبيح فإذا أسند إلى الله علمنا أن الذي أسند هو المكر الحسن خاصة فالسيد صاحب الميزان رحمه الله وإن كان كلامه في تفسير المكر من الأصول التي حررها ونقحها وحققها في أول تفسير الميزان ثم صار يرجع إليها كثيرا أرجع إليها ربما عشر مرات في تفسير الميزان وهذا إنما يفعله رحمه الله بالإضافة إلى التحقيقات النفيسة التي ابتكرها هو رحمه الله ونحن سوف نبين ما قاله ولكننا نريد ابتداءا أن نشير إلى أن كلمته في تفسير المكر المسند إلى الله ليست مستقرة فتارة يصحح المكر الحقيقي وأخرى يؤول المكر المسند إلى الله سبحانه فلنأتي إلى كلامه أول كلام له في تحقيق هذه المسألة ذكره رحمه الله في تفسير قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين ربما نحن بالأمس أشرنا إلى موضع آخر قلنا ويضل الله الظالمين في تفسير هذه الآية السيد صاحب الميزان أول تحقيق له تحقيق واسع حول هذه المسألة. ذكره في تفسير قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين والحديث عن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يضل الفاسقين بالقرآن الكريم كيف يضل الله الفاسقين بالقرآن الكريم القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب إضلال هذا أولا وثانيا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي الناس وحكمته اقتضت هدايتهم وليس اضلالهم ولو ان الله سبحانه هو الذي اضل الناس لما صح ان يعاقبهم لان الناس اذا كانوا مجبورين على الضلال فلا يصح ان يعاقبوا فكيف يقول القرآن الكريم وما يضل به إلا الفاسقين السيد صاحب الميزان له تحقيق حول هذه الآية يقول اختلف علماء المسلمين في معنى هذه الآية والصحيح في معناها أن الله سبحانه يضل ولكن إضلال الله بمعنى سلب التوفيق وسلب التوفيق ليس ابتداء بل كل عبد من عباد الله فإن الله سبحانه أودع فيه الاستعداد للهداية والظلم فإذا اختار العبد الهداية وثقه الله للثبات على الهدى واكتساب العمل الصالح وهذه هداية الله من يهدي الله فهو المهتد وليس المقصود بالهداية الهداية الجبرية بل هداية التوفيق متى تكون هداية التوفيق بعد أن يختار العبد الهدى كيف تكون هداية التوفيق يقول بأن الله سبحانه ييسر له العمل الصالح فيجد قراءة القرآن عملا خفيفا الصلاة عملا خفيفا واذا وقع في المعصية فانه يبادر الى التوبة هذا كله بتوفيق الله سبحانه فاذا الله سبحانه يهدي بمعنى انه يوثق ويضل بمعنى انه يسلب التوفيق فيبقى العبد على ما عنده من الاختيار لا يسلب اختياره فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى لم يذهب اختياره لا يزال مختارا إلى اللحظة التي قال آمنت فإذا فرعون بقي اختياره إلى آخر لحظة ولكن فرعون لما اختار الضلال سلب الله منه التوفيق وإذا سلب منه التوفيق وأوكله إلى نفسه فإن نفسه تقوده إلى مزيد من الطغيان والعصيان هذا هو معنى الإضلال وليس الإضلال بالمعاني التي فسرها علماء المسلمين شكر الله سعيا بحث حقيقي بالتأمل والدراسة وهو بحث عميق وإن كنا لا نوافقه عليه نحن الآن لسنا بصدد هذا ولكنه ولكن هذه الدراسة دراسة معمقة لمفهوم الإضلال والهداية ولا نخالف السيد صاحب الميزان في صحة هذا المعنى وعدم صحته فإن هذا معنى صحيح لا كلام في هذا وليس السيد صاحب الميزان هو الذي ابتكر هذا المعنى هذا موجود في الروايات بل في الآيات وإنما البحث معه في أن هذا هو المقصود بالإضلال أو المقصود بالإضلال شيء آخر مرادنا أننا لا نوافقه أي لا نوافقه في التفسير لا في صحة هذا المعنى وبطلانه على أي حال نأتي إلى تفسيره للإضلال قلنا الموضع الأول هو ما قاله في تفسير قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين وهذا محصل ما قاله هناك لم أعثر على النص الذي نقلته في تفسير تلك الآية نعم. قال في تفسير قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قال والإضلال أو ما يشبهه إنما يعد مذموما ما يشبهه مما يشبه الإضلال المكر إنما يعد مذموما إذا كان إضلالا ابتدائيا يعني قبل أن يودع الله سبحانه في العبد إرادة الخير والشر قبل أن يمكنه ويودع فيه الاستعداد لاختيار الهدى والضلال إذا لم يمكنه وأضله على وجه الإجبار والقاسر فإن هذا قبيح لا يليق بالله وأما ما كان منه من قبيل الجزاء إثرة فسق ومعصية من الضال يوجب نزول السخط الإلهي عليه ويستدعي حلول ما هو أشد من أشد مما هو فيه من الضلال فلا ضير في الإضلال بهذا المعنى ولا ذم يلحقه كما يشير إليه قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين وقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فالله سبحانه أزاغ على وجه الحقيقة لكن إزاغة الله ليست ابتداء بل بعد أن اختار العبد الزيغ سلب منه التوفيق قال وبالآخرة يعني بحسب المآل والنتيجة هذه الكلمة حتى ال متضلعون في اللغة العربية يستخدمونها وبالآخرة, وبالآخرة أي محصل الكلام يعود معنى زيادة القرآن طغيانهم وكفرهم إلى سلب التوفيق وعدم تعلق العناية الإلهية بردهم مما هم فيه من الطغيان والكفر ولكنه نعم في تفسير تلك الآية هذا هو النص في تفسير قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين قال ثانيهما أنما ما ينسبه القرآن إليه تعالى من الإضلال والخدعة والمكر والإمداد في الطغيان وتسليط الشياطين وتوليته على الإنسان وتقييض القرين ونظائر ذلك جميعها منسوبة إليه تعالى على ما يلائم ساحة قدسه ونزاهته تعالى عن ألواف النقص والقبح والمنكر فإن جميع هذه المعاني راجعة بالأخرة إلى الإضلال وشعبه بأنواعه بأنواع وليس وليس كل إضلال حتى الإضلال البدوي أي الابتدائي وعلى سبيل الإغفال بمنسوب إليه ولا لائق بجنابه بل الثابت له تعالى الإضلال مجازاتا وخذلانا لمن يستقبل بسوء اختياره ذلك كما قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب يعني أولا يزيغ العبد يضل العبد يفسق العبد يسرف العبد يرتاب العبد فإذا صار العبد على هذه الصفات يضله الله وأما ابتداء قبل أن يختار العبد الهدى والضلاب فإن الله لا يضله لأن إضلاله ظلم له وهو قبيح منه تبارك وتعالى هذا ما قاله في تفسير هذه الآية وجعل هذا الكلام أصلا يعني كالقاعدة التي نقحها وحققها في أول التفسير ثم كلما مر بآية فيها لفظ من هذه الألفاظ قال كما قلنا في تفسير وما يضل به إلا الفاسق ولكنه رحمه الله في تفسير قوله تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال مكر به مكرا أي مسه بالضرر مسه بالضرر أو بما ينتهي إلى الضرر وهو لا يشعر أي الممسوس قال وهو إنما يصح منه تعالى إذا كان على نحو المجازات كأن يأتي الإنسان بالمعصية فيؤاخذه الله بالعذاب من حيث لا يشعر أو, أو يفعل به ما يسوقه إلى العذاب وهو لا يشعر وأما المكر الابتدائي من غير تحقق معصية سابقة فمما يمتنع عليه تعالى وقد مرت الإشارة إليه كرارا الإشارة إليه يقصد ما ذكره في هذا التحقيق إذا كان المكر بمعنى المس بالضرر من حيث لا يشعر ما هو المحذور في أن نسنده إلى الله سبحانه الله سبحانه يمث الإنسان بالسوء وهو الذي يكشفه قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو والضر الذي يمس الله العبد به قد يكون ضرا ظاهرا وقد يكون ضرا باطنا كثير من الأمراض لا تعرف حقيقتها ولا يعلمون ما هي أصلا وقد لا تظهر لها علاء فليس كل ضر ظاهر على أن الضر الظاهر أيضا قد يمس الله به العبد خفية وإن كان الضر ظاهرا إلا أن المس به على وجه الخفية قال تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فإذا كان الله سبحانه يمث العبد بالضر خفية فمقتضى تعريفك أيها السيد للمكر في اللغة هو أن الله يمكر بالعبد مكرا حقيقيا فلماذا أولت ولماذا قلت إنه يمتنع ولماذا قلت إنه إذا أسند المكر إلى الله سبحانه فإنما يراد به المكر على نحو المجازات فإن هذا تأويل لا مبرر له بل إنه رحمه الله فسر المكر بالاستدراج في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم قال وإن كان المنعم عليه طالحا كانت النعمة مكرا في حقه واستدراجا وإملاءا يملى عليه كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي وقال تعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون والاستدراج غير المجازات قلنا توجد ثلاثة تخريجات لإسناد المكر إلى الله وتخريج رابع أربعة تخريجات التخريج الأول الاستدراج التخريج الثاني المجازات التخريج الثالث المعنى الحقيقي للمكر أي التدبير في خفية والتخريج الرابع إبطال المكر فكيف تؤول مكر الله في آية بالمجازات وفي تفسير آية أخرى تؤوله بالاستدراج؟ هذان تأويلا لا يلتأم هذا الاعتراض يمكننا أن ندافع عن السيد الطباطباء رحمه الله ونقول إنه يمكن أن يجمع بين التأويلي كيف أن نعد الاستدراج عقوبة نفس الاستدراج عقوبة كما قلنا قبل يومين أو ثلاثة إن نفس العقوبة التأديبية رحمة من الله لأنها تنبه العبد على خطائه وتجعله يتوب الاستدراج عقوبة من الله فإنها وإن كانت نعمة فرعون لما كفر وطغى مكنه الله سبحانه من العباد هذه نعمة عليه ولكن هذه النعمة بنفسها عقوبة له لم لأنها اقتضت أن يزيد كفر فرعون وأن يتمادى في طغيانه فيزداد عقابه فصار نفس فصارت نفس نعمة عقابا وهذا وإن كان نحو من التأويل لكنه يصحح تسمية الاستدراج عقوبة على النحو الذي صحح به الشيخ المفيد رحمه الله تسمية ما يؤكل ما يأكله آكل أموال اليتيم نارا فإنه بحسب المال يصير عقابا هذا يمكننا أن ندافع عن السيد الطباطبائي فيه وأما الجمع بين التأويل وبين تعريف المكر بأنه مس الغير بضرا من حيث لا يشعر فهذا لا يمكننا أن نصححه فإذا إذا عرفت المكر في اللغة بهذا التعريف يلزمك أن تقول إن المكر المسند إلى الله هو المكر بالمعنى الحقيقي ولا تؤوله لأن هذا المعنى يصح إسناده إلى الله بل إن الله سبحانه قد أسنده إليه في القرآن الكريم وإن يمسسك الله بضرنا فلا كاشف له إلاه والأغرب من هذا أن السيد رحمه الله نقل كلام الراغب الإصطهاني وسكت عنه وظاهر سكوته رحمه الله عن كلام الراغب أنه يرتضيه قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك إلى آخر الآية قال الراغب والكلام للسيد الطبطباء في الميزان قال الراغب المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة وذلك ضربان ضرب محمود إلى آخر كلام الراغب فإذا كان كلام الراغب مقبولا عندك وكان المكر مكرين مكرا محمودا ومكرا مذموما فيصح إسناد المكر بالمعنى الحقيقي إلى الله سبحانه فما هو المبرر للتأويل إنما يصح حمل اللفظ الوارد في القرآن الكريم على معنى غير المعنى الحقيقي مع وجود موجب. وإلا فالقاعدة الأولية تقضي بحمل اللفظ على المعنى الحقيقي هذا فيما يتعلق بكلام المفسرين والتعليق على ما جاء فيه فلنرجع إلى بحثنا فلننظر هل يمكن أن نحمل المكر المسند إلى الله سبحانه على المعنى الحقيقي فلا يصح تأويله لا بالاستدراج ولا بإبطال الماكر ولا بالعقوبة على الماكر أو لا يصح إسناد المكر بالمعنى الحقيقي إلى الله سبحانه فيلزم تأويله ما الذي يفصل في هذا البحث تحديد المعنى الحقيقي للمكر في اللغة فإذا بحثنا القادم إن شاء الله في تحديد المعنى الحقيقي للمكر في اللغة العربية لنعرف هل يصح إسناده إلى الله سبحانه أو لا يصح والحمد لله رب العالمين